حَتَّى إِذَا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَبَلَغَ 40 سَنَةً قَالَ رَبِّ أَوْلِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ وَبَلَغَ 40 سَنَةً قَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي انعمت علي وعلى والدي وان اعمل صالحا ترضاه وان اعمل صالحا ترضاه واصلح لي في ذريتي انني توبت اليك وانني من المسلمين وَلَئِكَ الَّذِينَ يَتَقَبَّلُونَ عَنْهُمْ أَحْسَنَ مَا عَمِلُوا وَيَتَجَاوَزُونَ عَنْ سَجَآتِهِمْ فِي أَصْحَابِ الْجَنَّةِ وَعْدَ الصِّدْقِ الَّذِي كَانُوا يُوعَدُونَ وَالَّذِي يَقُولُ لِوَالِدَيْهِ أُفٍّ لَكُمْ أَتَعِيدَانِ أُخْرِجُ وَقَدْ خَلَتِ الْقُرُونُ مِنْ قَبْلِي وَهُمَا يَسْتَغِيثَانِ وَهُمَا يَسْتَغِيثَانِ اللَّهَ وَيْلَكَ أَمَّا إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ فَيَقُولُ ويلك آمن إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ فيقول مَا هَذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ أُولَئِكَ الَّذِينَ حَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ فِي أُمَمٍ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِمْ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسَ إِنَّهُمْ كَانُوا خَاسِرِينَ وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا وَلْيُوفَّيَهُمْ أَعْمَالَهُمْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ